112. إن الله غفور رحيم 113. إنما المؤمنون الذين وَرَسُولِهِ بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا فِي وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم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 وَعَلَيْكُم أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَا 117. والقرآن المجيد 118. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذا شيء عجيب 119. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك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 117. وإلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 118. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 117. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 118. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد نخل لباسقات لها طن نظير رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميته كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود 117. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 118. أفعينا بالخلق الأول بل أم في لبس من خلق جديد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 112. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 113. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 114. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 114. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 115. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 116. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 117. مناع الذي جعل مع الله إلها آخر فألخياه في العذاب الشديد